يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعز لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ونيا ولا نطيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا أفادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعن لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا نوسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا